بسم الله الرحمن الرحيم. بنافي خوي بخشندى مهربان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما. ان الله سميع بصير براستی خوابیستی وتی او جنی کلباری مردکای و گفتگویل گل اکردی وسکالای خويب ولای خو ابر و خواجوی لو تووی جی هر دوکتام بو براستی خوابی سریبینا الذين يضاهرون منكم من نسائهم لاهن أمماتهم إن أممتهم إلا اللّاي ولدناهم وإنهم لا يقولون مك رم من القول وزور وإن الله كظهار وَتَتَيَان دَلين وَك دايكمانوان أوان دايكي أوانين دايشي أوان هر أو جنانن كأوانيان ليبوا وبيقمان أوان قفطاريك خرابينا بسندلين ودرو دكن وبراستي خوالي خوجبوي ليبردي والذين يضاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير أواني ظهار دا كان لغالها وسركانيان لباشان دا قرين ووپشمان ولويك واتويانا و اتخیرات تلاخیان نادن او پیوست بندیگ آزاد بکن لپیش اوی بایگ بگن بمک فارتی کل سر پیوست کرا و آموشگاری دکرین پی و خواشا رزا بوی کدی کن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنْزَا أَغَرْ يَكَيْكَ بَنْدَيْدَسْنَكَوْدْ أَوَبَادُوا مَنْكْ اگر یک نەیتوانی نیتوانی دو مانگ بروجوبت او بانانی شش هزار بداد او کفاراتان کلستران پی و اسکراوا بو اوه او او او با ور بکن بخواو پیغمبری خوا ملکتی فرمانی خواو پیغمبری خوا بن و اوانس نورانی خوان و بو به باوران هیس زای سخت ان الذين رسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينت وللكافرين عذاب مهين. رسوا وسر شوربون تنا فرمان دكان لكات يقداد النيان كئمة بالجيرون من نردو تخواروا وبوبيبا ورانس زي رسوا كرهيا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصله الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لە ڕۆژێکدا کە خوا هەموویان تێکڕازیندوو دەکاتەوە پاشان هەواڵیان پێدەدات بەوەی کە کردوویانە کە خوا هەمووی هەڵژماردووە وە خۆیان لە بیریان چووە وە خوا بەسەر هەموو شتێکدا ئاگادارە ئلەم تڕە ئن الله یەعلەم ما فی و وما فی الئڕد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 ثم يُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آنَتْ زَانِي وَكَخَوَادَ زَانِي تِلَاءَ سَمَانَ كَانَ وَتِلَاءَ زَوِيدَةَ تَبِيهِتْ سَكَسَعْنِيَ كَخَوَاتْ وَرَمِيَ النَّبِيَّ وَتَبِيهِتْ بِنْتَ كَسَعْنِيَ شَمِيَ النَّبِيَّ ونكمت اللوجمارة نзор تنيا مقرخايان لقلدها لهدج جا يقدابا، باشان لروج دوايدا أجداريا عند كاتو بويك ككردويانا براستي خوابها موشتج أجدار زانايا. ألم ترى إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمن نوه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان؟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 فبئس المصير. آيس رنجد نداوى بلاي أوانك قد غكرن لا تبا. باش عند جرين وبو أويليان قد غكر أبو ولجليك تريد أبتبا أدويان درباري جناه دست دريجي وبفرماني بيعنبرس الله عليه وسلم وكاتب بن بولات سلام دلي أذكن بشيويك كخواب ودور السلام ليان كردويت ولدلي خويا عند اگر پیغمبر بوتی خواست زمان ناداد ئەو قسانەی که پیدلین. دوزخ یا بس کدس نناوی و کدس گای چی زور خراپا. یا ایوها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیت الرسول. فَلَا تَتَنَاجُو بِالْإثمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرسولِ وَتَنَاجُو بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أي أوان كبروات هناو كسبت كرد بسباس جناه دس دريجي سر بيتي في مكان وباسي تاكو پاريز كاريو لخواترسان بكن وخوتان بپاريزن لو خوايي كهل لاي كودا دكرينوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون باجمانت بلا شيطان ويوبس تا وانك برواي هنا وضل تنكبكات لكات يكدك هر شيء زيان بح بي. ان ناجينت مقر بفرماني خوا إيماندارانش بتنها پش بخواب بستن يا أيها الذين آمنوا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 کاتێک پیتان وترا لە کۆڕ و دانیشگاکاندا جێگە بکەنەوە و فراوانی بکن ئێوەش فراوانی بکەن خواش گوشادی بە ئێوە داد و کاتێک پێتان وترا هەستن ئێوەش هستن خواش پلی ئەو کەسانە بەرز دەکاتەوە لە ئێوە کە بڕوایان هێناوە و ئەوانەی کە زانستیان پێبەخشراوە بە چەند پلەیەک پلەیان برز دکاتو وە خوا شارەزایە بەوەی يا أيها الذين آمنوا إذا نجتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي أو كسانك باورتن حرکاتی ویستان قسەی پنهانی لەگەڵ پیغمبرده صلی اللہ علیه و سلم بکن او پیشت سپا نکتان خیر ایگ بکن اما بو خوتان چاکتر و پاکتر انزا اگر هیستان نبو او بیگمان خوال خوشبو مهربانه. اشفقتم ان تقدمو بين یدین جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آه ترسان له جاري. پيش سفكر نكتان خير يجبكن. إن ذا أجر خير كتان نكرد. وخفاش توبيل يجيرا كردن. اوسان ویش بکنو زکات بدن وجورا لي خاو بيغمبركاي بكن وخفا شازا بويكدي كن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اي بوسترنجي جنادان بلاي اواني كدوستا تي لا قال هوزك اخوا غزبي لي غرتون اوانلا ايونو نلا اوانا وسوين دخون بدرو لك هاتك دا خويا اندزانن درودكن اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون خواس زاي دجواري بو اماده كردون براستي اوي اوان ديان كركاري جينا تخذو أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سوين ذكاني كردبو قال غانو برجري خلتش يانكر لرباز إخوة إن ذابوا أوان هي السزير تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معلوم إن دليله السدية شنيا بيان أو أن يارو هودمي أجرن تيادم شيء يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَرَوْجِيَقْدَا <تصفيق> كَخْوَاهَ مُيَنْ زِنْدُودَ كَاتَوَ او سا سوين دي بو وَوَادَ زانن شْتِيَجْيَنْ بَدَسْتَوَيَا بَابَ زَانَنْ بَرَاسْتِي هَرْ أَوَانَنْ دُرُوزَن استحوذ عليهم الشيطان فَأَنْسَاهُم بِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَان أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ شيطان بَسَرِيَنْ دَا وبزورك کیادی خوایل بیر بیر دون تا وا اوانه حزبی شیطانا باب زانن کبراستی هر حزبی شیطان زرر منده ان اللذین یحادون الله ورسوله اولائک فی الذلین براستی اوانه ک دجمناتی خو و پیغمبری خوا دکن اوانا لرساتريني خلقا كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز خوانوسي يتي كباغمان منو بيغمبرانم سردكوين براستي اخوات اناي بالادستا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ألا إن حزب الله هم المفلحون. كسانى كدسنا كوى كبعور ينحبذ بخوا وبروج دواي. كدوستاي تيب كان لقل أوانى الدجاتى خواو وبيغمبري خوا دكان. هرتن دأو دوج منا نجبا وشيان بن. يا كرو براو وخزم يانبن. أوانى خوا بعورى لدليان دعت سبان دوا. كردون بجيان يقل لاين وە دەیانخاتە بهشتانه هەشتانێکەوە کە جۆگە ئاوی زۆر دەڕوات بە ژێر درەختەکانیاندا بە هەمیشەیی تێیدا دەمێننەوە خوا لێیان رازی بووە ئەوانیش لەخوا رازی بوون ئەوانە حیزبوڵڵان ئاگادار بن کە حزب الله رزگارو سرفرازن